أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأساندك المتصلة إلى صاحب كتاب جامع البيان في تفسير القرآن قال علم الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره قال اهبطوا مصرا مصرا من الأمصار أي هذه الأشياء كثيرة في الأمصار لا حاجة إلى الدعاء أو مصر فرعون وجاز صرفه لسكون وسطه فإن لكم فيها ما سألتم وضربت عليهم كضرب القبة قال وعند ابن عباس وكثير من السلف أن ضمير, أن ضمير عليهم في ضربت عليهم الذلة لمطلق اليهود ولذلك فسروا الذلة بضرب الجزية وفسروا آيات الله بإنكار الإنجيل والقرآن والآية أو الآية التي فيها نعت فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم وجيز وضربت عليهم الذلة الجزية فيكون المراد فيها يهود يهود وقعوا في عصي نبينا صلى الله عليه وسلم أو الهوان والمسكنه الفاقه فقر القلب ولم يزل عليهم أثر البؤس وإن كانوا ذوي مال وباء اي أيصاروا أي أحقا بغضب من الله قال الغزني يغضب الغضب صفة أو قوله بغضب الغضب صفة, صفة الله تعالى صفة الله تعالى بلا كيف أما قول المنافقين لصفاته الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فليس بصحيح في حقنا بالغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا وايضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه والوجل يقارن والوجل يقارن صفرة الوجه لا أنه, لا أنه هو هذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج ما كان منه الغضب وإن استشعرت العزة غار الدم إلى داخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. و فلو فلولا فلولا, فلولا قدروا هكذا ان هذا هو فلولا قدروا قدر نعم فلو قدر فلو قدر, قدر ان هذا هو حقيقه حقيقه غضبنا لم يلزم ان يكون غضب الله مثل غضبنا كما ان حقيقه ذات الله ليس مثل ذواتنا فليس هو مماثل لا بيدين ولا لارواحنا لا لأيدينا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته ونحن نعلم بالاضطرار أن إذا قد قدرنا قدرنا هكذا موجودين أحدهما عنده قوة يدفع بها الفساد والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد كان الذي عنده تلك القوة أكمل ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم أو يدفع بها الظلم على الضومين ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش وحمي وحمية يدفع بها الظلم ويعلم أن هذا أكمل من ذلك ولذا ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرب بالأكملية في ذلك فقال في الصحيح في الحديث الصحيح لا أحد أغير من الله من أجل ذلك من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وطن أخرج البخاري في النكاح في غير موضعه صحيح وقال تعجبون من غيره من غيرة سعد لأن, لأن أغير منه لا أن هكذا أغير منه والله أغير مني أخرج البخاري في التوحيد في موضع آخر وفي مسلم في اللعان وقال إن هذا إن هذه انفعالات نفسانية فيقال كل ما سوى الله مخلوق منفعل ونحن وذواتنا منفعلة ونحن وذواتنا منفعلة فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا يوجب ان يكون الله منفعلا لها عاجزا عن دفعها فإن كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئتي وقدرتي لا يكون إلا ما يشاء ولا يشاء إلا ما يكون له الملك وله الحمد انتهى ما قاله الشيخ الإسلام أحمد بن عبد بن الحراني بغضب من الله ذلك أيما سبق من الضرب الذلة والبؤس والبوء بالغضب بأنهم كانوا يفرون بآيات الله الكتب المنزلة كالبآيات الله الكتب المنزلة كالإنجيل والتوراة وآية الرجم والتي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ويقتلون النبيين شعيبا آ... شعيبا هكذا وزكريا ويحيى عليهم عليهم الصلاة والسلام وغيرهم بغير الحق عندهم فإنهم غير معتقدين جواز قتلهم ذلك الكفر والقتل بما عصوا كانوا يعتدون أي جرهم جره العصيان والتمادي في تجاوز أمر الله تعالى إلى ذلك فإن صغار, فإن فإن صغار الذنوب تؤدي إلى الكبار وقيل تكرير للفظ ذلك الأول إشارة إلى أن الهوان والمسكنة والمسكنه كما أن سببهم الكفر والقتل سببهما المعاصي واعتداء حدود الله نعم إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا قال الغزنبي و ذكر هذه الآية بعد ذكر الذلة عليهم لبيان امتنان النعمة عليهم فإنها في أثناء تعدد النعم كأنه قال انظروا إلى مرتكب من الكبائل الذنوب الذي استوجب عليهم العقوبات المؤبدات ومع هذا إن آمنوا وندموا ورجعوا نعم صوت واضح الشيخ صوته موجود ولا لا هللك يسمع الشيخ 190 نعم ورجعوا وتابوا فلهم في الدنيا والآخرة مال المؤمنين الذي لم يعملوا سوءا قط وما ذلك الا على العنايات إن الذين آمنوا أي قبل البعث أو قبل البعث البعث مثل حبيب النجار أبو حارب الراهب وغيرهما او المؤمنين من الأمم الماضية أو المؤمنين من هذه الأمة أو المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم والذين هادوا دخلوا في دين اليهودية والنصارى أهل دين دين عيسى والصابين الخارجين من دين إلى دين قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين أو فرقة من أهل الكتاب أو عباد الملائكة أو قوم يوحدون الله ولا يتبعون نبيا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أي من آمن إيماناً معتدا به فدخل فيه من استقر على دينه قبل نسخ اليهودي قبل بعثة عيسى والنصارى، قبل بعث نبينا عليه الصلاة والسلام أو معناه المنافقون من اليهود والنصارى والصابعون من آمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام فلهم أجرهم عند ربهم بوعده ولا خوف عليهم بالآخرة غين الفزع الأكبر ولا هم يحزنون على تفويت الثواب وعلى تفويت الثواب ومن مبتدأ فلهم أجرهم خبره والجملة والجمعة خبروا إنا أو بدل او بدل بعض من اسم من إن اسم إنا وإخبريهم فلاهم أجرهم وإذا خذنا ميثاقهم ميثاقكم وإذا خذنا ميثاقكم باتباع إحكام بالتبغ إحكام التوراة ذكرهم ما أخذ عليهم من العهود هكذا ورفعنا فوقكم الطور لما نزل التوراة أبوا قبولها لما فيها من التكاليف فأمر جبريل بقلع, بقلع جبل الطور فظل له فوقهم حتى قبلوا قال الغزنوي قبول اختيار, قبول اختيار غير إكراه أو كان يكفي في دينه مثل هذا الإيمان مثل هذا الإيمان هذا ما في الوجيز وفي الفتح كل عاقل يعلم أنه لا سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو أشد أو أشد منه فنحن يعني سنقرأ هذا هذه الحاشية في الصفحة التي ستأتي ونستكمل التفسير حتى قبلوا خذوا أي قلنا لهم خذوا ما اتيناكم من الكتاب واعملوا به بقوة بجد وطاعة واذكروا ما فيه استقرأوا ولا تنسوه لعلكم تتقون لكي تتقوا, لكي تتقوا عن معاصي ثم توليتم بعد ذلك أعرضتم عن الوفاء بعد أخذ الميثاق ولولا فضل الله عليكم ورحمته بتوبته عليكم أو بتأخير العذاب لكنتم من الخاسرين المغبوبين الهالكين ولقد علمتم حال ال الذين اعتدوا جاوزوا, جاوزوا عن الحد منكم في السبت هنا أيضا نقل للغزلوي نستكمل الحاشة الأولى قال الغزنويون أكرهم الله على الإيمان فآمنوا مكرهين ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عن من تكلم بكلمة الإسلام والسيف مسلط مسلط, مسلط هكذا قد هزه حامله على رأسه قال قفال إنه ليس إجبرا عن الإسلام لأن الجبر ما سلب الاختيار بل, بل كان إكراها وهو جائز وأما قول لا إكراها البقرة كان قبل الأمر وقال الغزنوي في قوله منكم في السبت ذكر أن الله أمر موسى بصوم الجمعة كما أمر سائر الأنبياء, الأنبياء به فذكر ذلك لقومه وأمرهم بالتشرع به فتعدوا إلى يوم السبت فأوحى إليهم أن دعهم أن دعهم ومختاروا فأمرهم بترك العمل لعبادتي فيه وحرم عليهم صيد البحر فكانت تأتي الحيتان يوم السبت لا غير وتخرج خراطيمها من الماء فأتمروا بأمر الله زمانا ثم احتار أحد منهم بحيلة تبقي الحيتان في سيف البحر يوم السبت ويأتي يوم الأحد ويأخذها فتعلم القوم هكذا فتعلم القوم فتعلم القوم منه فهذا اعتداءهم وجيز منكم السبت أمرنا بالعبادة وتركوا بصيد البحر فيه فخالفوا فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين أي نودوا يا أهل القرية كونوا قرادة أو معناهم بتكويننا إياهم وليس ثم قول والمسخ صوري معنوي والخس الصغار والطرد فجعلناها المسخة أو القردة أو القرية نكالا عبرة لما بين يديها لمعاصريهم أو لما بحضرتها من قرى أو لأهل تلك القرية أو لاجل ما تقدم طبعا هنا حاشية نسيتها أو لأهل قال الغزنوي فإن بعضهم لم يمسخوا وبقوا على الإنسانية كما سيجيء في العراف تلك القرية او لاجل ما تقدم من ذنوبهم هو قول كثير من السرف وما خلفها من بعدهم أو ما تباعد عنها أو ما حواليها أو لما تأخر من الذنوب قال الغزنوي كل من هذه الأوجه, كل من هذه الأوجه مقابل لكل من الوجوه المذكورة في لما بين يديها على الترتيب فلا تغفل منه وموعظة وزجرا للمتقين قال الغزنويه من عذاب الله وانتقامه وقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا إلى آخره مذك مذكر لهم حال جمع, جمع جمع هكذا حال جمع مذنبين ولقد علمت بالذين اعتدوا إلى آخره مذكر لهم حال جمع مذنبين غضب الله عليهم ليتحقق لهم الانعام والعناية لأنهم استحقوا أيضا قال للمتقين الذين من بعدهم من يوم القيامة وإذ قال موسى نعمتي في خرق العادة لكم لقومه إن الله يأمركم من تذبحوا بقرة قال الغزنوي من عذاب الله البقرة الأنثى وقد تطعوا على الذكر منه وذلك أنه وجد قتيل فيهم وكانوا يطالبون بدمه فامرهم الله بذبح بقرة وأن يضربوه ببعضها ليحيا ويخبروا بقاتله قالوا أتتخذنا هزوا أي مهزوا أو, أو نفس الهزء للمبالغة قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين فإن الهزء في مثل ذلك جاهل بل يوهم أن يكون كفرا لأنه أخبر, أخبر من الله هكذا لأنه أخبر أو أخبر من الله قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ماهي ما صفتها شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض لا هرمة كبيرة ولا بكر لا صغيرة لم يلحقها الفحل عوان وسط بين ذلك المذكور من الفلود والبكر هنا الكلمة غير واضحة الفلود أو الفارض هكذا المذكور من الفارض والبكر وليس الفلود المذكور من الفارض والبكر فافعلوا ما تؤمرون أي ما تؤمرونه بمعنى تؤمرون به قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة, بقرة صفراء فاقع لونها الفقوع خالص الصفرة وأشد ما يكون منها أو صافية اللون تكاد تبيض وفي إسناده للون هو صفة, صفة صفراء فضل تأكيد كأنه قال صفراء شديدة الصفرة صفرتها تسر الناظرين تعجيبهم قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي أسائمة أم عاملة إن البقرة تشابه علينا لكثرة البقر الموصوف بالوصف المذكور وإن إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها أو إليها إذا بيّنتها لنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذلله للعمل صفة بقرة تُنْسَمُونَ نعم بارك الله فيكم تثير الأرض تقبلها للزراعة صفة ذلول ولا تسق الحرف لا مزيد للتأكيد قال الغزني قال أبو حيان إذا كان الوصف منفيا بلا لزمة تك لازم تكرار تكرار لا نحم لا بادر ولا كريم لا بارد ولا باردة ولا ولا كريم الواقعه لا بارد ولا كريم اله لا بارد ولا كريم ولا يجوز بغير, بغير تكرار الا في ضروره الشعر فما قيل الا مزيد للتاكيد ليس بشيء منه مسلمه عن العيب او اخلص لها مسلمه مرة عن العيب نعم او أخلصا لونها أو أخلطها او ايوه عندكم الطع بالصاب أو أخلص لونها وقيل سلمها أهلها من العمد لا شيء فيها لونها واحد لا سواد فيها ولا بياض قالوا الآن جئت بالحق بحقيقة وصف البقرة لنا فذبحوها أي حصلوها فذبحوها وما كادوا يفعلون لتطويلهم وكثرة مراجعتهم كذا حاصل كلام ابن عباس رضي الله عنهما أو لغلائها فإنهما, فانهما اشتروها بثمن كثير وصح عن عكرمة ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنالي أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل ثم قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا قال الغزنوي قال أبو حيان صاحب البحر الظاهر أن ترتيب أن ترتيب وجود وجودهما ونزولهما كان على حسب تلاوتهما فالله أمرهم اولا بذبح البقرة وهم لا يعلمون سره ثم وقع القتير بعده فأظهر لهم ما كان أخفاه عنهم من حكمة بقوله فاضربوه ببعضها ولا شيء يضرنا إلى اعتقاد تقدم وتأخر إلى تقدم وتأخر والقصص المذكورة في بعض التواريخ لا اعتداد بها منه وجيز وإذ قتلتم نفسا هذا أول القصة وإنما قدم البعض الاستقلال بنوع آخر من مساوئهم وهو الاستهزاء بالامر والاستقصاء في السؤال وترك مسارعة الانتثال رأتم اختلفتم واختصمتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون مظهر لا محالة أمر, أمر, أمر القاتل وإعمال وإعمال هكذا نعم وإعمال مخرج لأنه حكاية مستقبل نعم شاء الله وإعمال مخرج لأنه حكاية مستقبل فقل نضربوه أي القتيل عطف على فادرأتم ببعضها أي البقرة وفيه خلاف على أنه قال الغزنوي أي البقرة عن الحسن وفي رواية عن ابن عباس أنهم طلبوا البقرة أربعين سنة فوجدوها عند رجل وجعلوا, وجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير هكذا فذبحوها وضربوه ببعض ببعض منها فقام وقال قتلني فلان فمات بلا مهلة منه وفيه خلاف نعم صوت واضح نعم أحسن الله إليكم وبرك الله فيكم شيخنا وفيه خلاف أنه كان نعم نقف هنا طيب احسن الله اليكم بارك الله فيكم شيخنا وكتب الله اجركم وسعيكم وادام الله نفعكم ولا حرم الله منكم شيخنا اجيزونا شيخنا بما قرأنا. لو الصوت يتقربون لأن الصوت غير واضح بارك الله فيكم شيخنا قبلنا وتشرفنا بيد الرجازة بإذن الله شيخنا نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في مثل هذا الموعد إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب أحسن الله إليكم مبارك الله فيكم السامعين والمشاهدين ويعني نذكر الفضل لأخينا أبو عبد الله إبراهيم أنه صاحب الفضل في نقل هذا البث من باكستان وهو معنا في الإمارات وهو يعني يجود بفضله أنه اتصل بالشيخ ونحن نقرأ وأنتم تسمعون فبارك الله فيه وجزاه الله كل خير وأمده بالصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته